سألنا نوحد أمين الميزيل العاشية علينا أبدا كلنا عارفين نتكلم عن المحبة نتكلم عن الاستسامة واعتقد إن لغض النظر عن قامتنا الروحية فكلنا بنعرف كويس ان المسيحية هي ذيانة المحبة وذيانة التسامح حتى ان غير المسيحيين يعرفوا عننا شرعي ان مسيحيتنا هي مسيحية المتسامح ومسيحية المحبة فده مش كلام جديد عشان نسمعه اول مرة النهاردة ولكن الى حد ان انا اركز عليه حسب نعمة ربنا والغنية ان احنا لابد ان نطالب الله اللي عمرنا الوصايا الوصاية يعمل في حياتنا لأن الرئيسية معروفة ومحفوظة وإذا سألت في صفت الزوير يقول وحتى حتى يقول لي اه يا حفظتها في مرات احد هقولها لك يقول لك الله محمد فإذا ليس جديد الحديث في هذا الموضوع وليس مختلف الى وعظة عشان تغير نفهمنا عن هذه المبادئ المسيحية او تثبتها ولكن الموضوع النهاردة موضوع ان احنا نراجع ان في ضوء وسيط الانجليل ونمرتلين نطلب من ربنا المعونة على اننا ان هو يعاننا ان احنا ننفذ الوصيب اولا ما عن انفسنا في ضوء وصية الانجليز لان احنا ملتزنين دي كمسيحيين ملتزنين بمبادئ المسيح بتاعنا واذا كان في ناس هنود او بوزيين هم ملتزنين بمبادئ بوزة واذا كان في يهود بيقولوا عين بعين مسلم والسن هم انا بيعملوش غلط لما بيلتزمهم بمبادئ الكتاب بتاعهم. صحيح المبادئ بتاعت اليهود عين بسعين وسن بسن, بسن ديت تتفق مع القبيعة البشرية وسهلة. ولكن المبادئ بتاعت المسيحية شوية صعبة على طبيعتنا البشرية، وخصوصاً الانسان يبدأ احيانا في في ضغط نفسية في داخل نفسه، بيخلي يستصعب تنفيذ الوصية، لكن. المسيحية اصلا كلها تحتاج الى ايمان غير ان احنا عرضنا الوصيه ل ل سر ل... التفسيس او سر التجسد او سر صلب المسيح وموته وقامته ف الموضوع محتاج الى ايمان خلال. وبعدين احنا لا يكفي ان احنا نقول ان احنا نعلم ان المسيح مات وان. لكن نقول لازم نختبر كمان الموت مع المسيح وديامة. فالمسيحية اصلا تحتاج الى ايمان بتعلمها الكبير اجيب. مش بنتكلم عن المحب، بأسرارها. عشان كده احنا اضطرت فيه. يتسمى الحجاب دي أسرار. كر التجسد. وقال بولو الرسول عندما كده يتكلم عن القيامة من الاموت. فقالوا له يا بولو الكتب تحولت الى الهزيان. انت حيث بتتكلم كلام بتاع واحد من صبيع ومرة تانية قالوا تنسمع ماذا يقول هذا المهزار فكب نعرف المقالة لطيفة لأحد ابائنا يقول بالبساطة بالبساطة اللا نهائيه. البساطة العجيبه. ان الاله نزل وبقى انسان تمزه وبالبعض. بالبساطة المذهلة. بنفس البساطة ديه. بقى الانسان الغلبان الترابي ابن الله بالبساطة المذهلة. اللي ما يسبهاش عقل بشري. اللي خلت الاله يبقى انسان في مزوى البقر هي بنفس البساطة المزهلة دي اللي خلت الانسان الانسان الترابي الخاسي يبقى ابن لله فاقوان يا حباي احنا لما نتكلم في القضية دي قضية المحبة او التسامح احنا حقيقة بنات بنطلب قوة غير عادية وإذا كانت الكنيسة بتدينا الواضحة في نهاية الخمسين والجامعة والصعود وحلول الروح القدس فالكتاب المقدس كان صريح وواضح ان محبة ليست صنع إنسان ولكنها سمرة من سمار الروح القدس تقولوا لكن في الدنيا في محبة صحيح في محبة ولكن المحبة المشهونة بالعواطف البشرية معرضة لهزات ايضا بشرية ولكن المحبة الالهية فوق مستوى الهزات البشرية لان معلمة هنا في الرسول يقول محبة الله قد انسكدت في قلوبنا بالروح القدس. اذا محبة الله كانت عمل للروح القدس في حياة الانسان. محبة الله محبة الله تاتي في قلوبنا بالروح القدس. اذا هي عطية الروح القدس? اللي وضح نوع الزيس معلمنا يخلنا الحديث في رسالته. لما بيتكلم عن المحبة بيربط المحبة بالسباب الله. بيقول لك ان كل احنا نثبت فيه فنعمل اعمال. والمسيح نفسه آنس كما ان الغصن لا يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الغصن في الأطفل فذلك انكم ايضا ان لم تثبتوا شيء. فالثبات المسيح هيخلي الغصن يجيب ثمر من طبيعة المسيح لو تحاول خدرة المسيحية بعمق ان كلها بالدور حوالون السباس في المسيح. يعني المعمودية نجفل مع المسيح ونجوم معاه. الميرون روح الله يسكن فيه. التناول ناخد جسد ربنا وجمه. فياس بكين. عشان كده لما اتسلم عن عسوة المخبة ختمها باختام واضح كنوا كاملين كما ان اباكم اللي في السموات كانت فهو بيطالبني بالكمال اساسا لاننا ابن الله ما مطالبس انسان بشري يعني بيطالب المسيح اني يكون كامل لانه لأنه ابن الله، <تصفيق> ومن هنا يا حبائي انا عاوزة لك الوقاية جدا. الوقاية انتنياتها عقاية سجيك شعلا. لأن المسيح لما نزل من السمع. عمل انتنيات كبيرة للإنسان عشان تنتهي ان يكون ابن الله ويعيش ورصاه الله وينفسه. لكن ده كان ربنا نعطى دي مهمة جدا كان ربنا وهو في السنة من جلس للارض ويبعث هنا نبي والانبيا كتير جدا في العهد الاجين ويبعث معاهم الكلمتين ده لما ورزوا على الجبل تحدى اعجائكم يداركم لعنيكم وتخسيني ولا واتصلوا واتطلوا الذين يتشجوني ليكم وكان ممكن وربنا في السمن غير ما ينزل للأرض يقول لك في أول مرجح من عند ربنا ان من لطمك على خدث العين من سحول له العلقة ومن سخرتني لنسير معهم ليه كان ممكن كل هذا لأن ننسحش وده الخلاف بيننا وبيني ديانات كمية احنا لما نيجي ساعات كده يعني شو ما نتبات معا انا نقول لي ما هي ديانة المحبة وبتاعها ونرسوا ثوائة ايات وهم يرسوا ثم ثوائة ايات وخلاص لا شبك من حاجات المحبة والوصايا والكلام ده كله دي سماء يفرق ان انت تتكملني عن الشجرة دلوقتي اصلاح وما نتكملني عن الصمر فالاول نتكلم على الشجرة يا الناس بطيئة، كالتاني كداك أنت كمت صدق الله، أداك أنت كمت الله، كتنيات كبيرة خالد، أداك كنيت تموت عن العالم، وستولد ولادة جديدة، وحديث معنا قدموس واضح، ولا نقدموس راضة. يقول مش ممكن أبدا تخص السماء ولا تبدأ ابن السماء ولا تعمل الأعمال السماء، ولا تعرف الوثائق تحتي إن لم من فوق. قالوا ازاي الثابة طيبة من فوق قالوا من مأور واحد قبل ما الدينه وقيته قدني نفسه قدني ذاته وكلنا انا من ان هو بكثر الخبز في الى الاخيرة وان اتشان قد احب قصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى وصله يدينهم الخد قالوا انهم خدوا كل هذا جسدي الجسد المكتور واذا انا اصبته في ذهنة بقوة ان انت الله بكل قوتك والعمر بتاعت اللي انت عنك على الارض ده كيشه حياة جديد معلت انت بتكره ساعات متعاد بتحلص متعاد بتغلق متعاد بتنحرص بفكرك معلت انت كل ده طبيعة فكرية اللي هي لكن انت ليه ليه لازق في طبيعتك البشرية دي انت ليه ما بترفعش نظرك فوق زي ابونا ما يقول في الابات ارفعوا قلومكم تقول لي هي عند الرب وتكتشف الانسانيات اللي انت اخدتها في المسيح يا سواء لست بعد انسان عادي ولكنك ابن لله وارجو ان انت تلغي من قموطك البشري ان انت انسان عادي او بني آدم او انسان بس لكن دايما تتكلم تقول انا ابن الرباني وانا ابن لله واني اخدت حاجات كتير من رباني ايه اللي انت كان منكي تاخده من ربنا اكتر من الروح القدس؟ بيقول اننا لما اخد روح العبودية من الخوف بل اخدنا روح التبني الروح الذي يبينه يا ابان الآية يبقى النهاردة اتخال بالحديث بدل ما اخنا نتخلم عن المحبة والقديم نتخلم عن السبب الله اللي يثبت الله يعمل اعمال الله واللي يثبت الشرير يعمل اعمال الشرير. والانسان الطبيعي يعمل الاعمال الصبعي. احنو ناس مطالبين بالثبات الله. المسيح قال كده اثباته خير. اقوله في رسول مرة تانية قال اثباته في فان نفهر المسيحيين النهاردة ان احنا نثبت الله بكل قوتنا وكل امكانياتنا. كما انا الغصن اللي مشتابت في القصر تلاقيه ناشف كذلك انا وانت لما بنحس ان احنا مستبتين في القصر بنحس ان حياتنا الرحية ناشفة وابتجي حياتنا تطلع اعمال مش ممكن تكون اعمال المسيح خارج ايه اللي عمالي الاجدشين ؟ ايه قدشين كانوا جديين. قالوا والله اعطانا نعمة ان احنا نكون ولده ربنا فا لازم نعطي كل انسانياتنا باجتهاد نسبت في كلمة ربنا ندرس في نجيله نوعه كثير نعمل اعماله اه نسبت في محبته فكل ما نسبت فيه تبتدي رحة المسيح تبان فينا واعمال المسيح تبان فيه النقطة الثانية ارجو النقطة دي تكون واضحة وانت تكبرها فيها بقدر الان كان نقطة الثانية انا المسيح لما طلب مننا المطالب اللي صعبة دي اللي انت شايفها جاود الضفن يكون فيه ابو بيقول لابنه وهو لسه في ابتدائي ولا في اعدادي انا يا ابني عايزة تاخد دكتوراه وقال له ازاي باب عصب الشراء لانا في اعدادي لا لا انا عامل لك رصيد اهوت وكفيتك تعليمك سافر بره زي ما انت عاوز اتعلم وكل الامكانيات خد بس خد شويه فالولدي بص حواليه كده يلاقي في امكانيات محطوطه قدامه له امكانيه ان ياخد الدكتوراه الكبيره دي ايه موقف الولد ده يفرح ولا يزعل يفرح ان ابوه او جدوا الانكانيات دي ولا يزعل يقول لا انا كنت عاوز بكين عندي الانكانيات دي فالمسيحية لما حطت الوصايا الكبيرة دي وابدت الانكانيات عاملة زي عبد ادى ولاده انكانيات ضخمة وقال يلا بقى عاوزة تفكم اكبر ناس واحسن ناس ديك مشي حاجة واحسن في المسيحية ده معناها ان السكة مفتوحة للإنسان المسيحي ان ياخذ ذا معاوض لانه ابن الله. يعني اذا كنت تحد اذا كنت تحد ان انت تاخذ من وصيلة ربنا الى مال نهاية ولا من الاقامة المسيح مستعد المسيح الدين خذ زي ما انت عاوض لو اتحين اخذ زي ما انا عاوز الاية باسمه السلام كونوا كاملين كمان اباكم من التموات كامل فانا ابن ربنا هل تشك ان انت ابن ربنا شو تقول له ابانا في التموات فاذا ان كان يقضى مثلا انت اتبع كلنا اللي في الدنيا. سواء كنا شبان او كبار سواء كان واحد راح اتبير او قاعد في العالم كل واحد قدامه الامكانية ان يصير الانسان عظيم الامكانية موجودة قدامه والانجيل قدامه والوصية وكل واحد ايضا قدامه الامكانية ان هو يبقى صغير عين جعين وسن السن اذا كنت تحدث ناسي بالطريقة ديت هتجبر هتقول لي انا اجرس الدكتورات تحت يعني ما كل الناس عم دايشة وليه اسعب لكن لما انت حقيت في قلبك ان انت تبقى كبير هتبقى كبير فالحسة الجوهرية في المسيحية ان ربنا عايز يعمل اكبار ليه اي اب عايزه لديه بقى كبار فليه من بقاش كبار فقال الوصايا دي وصايا كبيرة طمعها كبيرة للكبار عايزين الوصايا الدنيئة بتحت العالم اللي تتناسب مع الانسان الطبيعي هنبقى في اخر الامر اللي يتعدى الانسان الطبيعي اذا كانت الوصايا الديت بيتعامل بيها ولا مواصل يعني الحيوانات برضو العين بالعين والسن بالسن فهنحننحضر لهذا المستوى ولكن ان كنا ابناء الله واعطانا الانسان يبس من البرشي ليه فالنقطة الاولانية ان انت اعطيت امكانيات قبل ما تاخد الوصيح. امكانياتاً الله جدرت اني قولت رسولي اصطفية اصطفية بالشيء في المسيح لا يجي قوي. النقطة الثانية ان الفتحة قدامك الفتحة اني تاخد اعلى الدرجات وتكبر وتبقى large جدا. وما تعطش عند المستوى البسيط الخاسع ده. اللي هو زي ما قلت الى مؤخذة بيوصل ليه برضو الحيوانات انهم ممكن يكونوا العين درعين والسن والسن لكن هترجع تفعل الموضوع اصله هو اختبار عملي للمسيحي هترجع تسأل يعني فقصه بالمسيحية تعلمنا الخدوع ما قلتت تعلمنا الخنوط اما قلتت ان الشخص المتتامح هو شخص خانح المسيح بيحدث في القلب من الداخل وايه رأيك انسان ي... ي... يكلم انسان بمخبة وهو في داخل قلبه بيكرهه لا يبقى انسان يزدوج الشخصية وضعيف واني رأى. وهو رأى انسان يكون متسامح وهو من قلبه مش عايق متسامح. فالحالة ديت احنا لما نتكلم عن التسامح مش هل مش نقول المسيح يكون خائن باب ابدا. ده المسيح طبيعة الشجاعة غير المخدود. فحاوري لك ازاي الشجاعة? دا سجعت الست دنيانه قدام ابوها. لما انكر اليمان قالت له احسن لي كنت مش عالك ولا قابلك. لان انك انكرت اليمان. وشجعتها ايضا قدام الوالي لما قال لها تعالي سجدي للوثن قالت له الله اينا على الوثن ويلعن اللي يسجد الوثن زيك. فمكتش خوافة مكتش خانعة مين قال الشخص اللي متسامح او الشخص المعتداش هو اللي يبقى خانع او ضعيف موت الشخص والدعي الشجاعة ومن جوه يبقى مهزوز؟ هقول لك ازاي كان بولو في في ايديه التناس وكان بيتكلم قدام فليكسي الوان و بعدین ها از اتکلم، شب عن البر و التعفف و اده این اونه شرطعه بالوائز السلاح تلسدین بوله و بعدین خودو، الله نعطا کرد لما خودو از دوست تاگی نگلواتی و بعدینو بسما و بعدین شاز اسمع ويقول الكتاب المقدس عن هيروديس ويحن المعمدان ان هيروديس كان يحب ان يسمع يحن المعمدان وكان يهابه كان يهابه يهاب كلامه والهيبة في حياة وحن المعمدان ما بسبب انه رجل قوي ماديا او مع السلاح لكن في السجاعة نبعى من الداخل الشجاعة يا حبائي مش حاجة تكتسب كده يعني اولا تخلوش شجاعة كده بقوة لا الشجاعة لما عدت افكر فيها الشجاعة يعيشها الانسان التائب اللي مات عن العالم اللي دايش عن العالم برجله اللي بيحب المسيح واللي بيحب السماء واللي بيحب الانجيل بتاعه دي الشجاعة فبتبقى شجاعة من الايب بدأ الانسان هادي وضيع. العجيب جدا ان المسيح يقول تعلمه مني لان وديع ومتواضع القلب. اما المسيح في شجاعته فلن يتخازل بيقول كده عنه الكتاب لم يرتد ان الوراء. ولما وقف قدام الناس اللي بتشينه وقف قدام دولاته قال له انت مالك اليهود قال له انت قول. ولما وقف اجام الرجل اللي لطموا الالم. قال لماذا تنطني? ان كنت قد تكلمت ردي فاذهد على ردي. ان كنت تكلمت كل ما غلط. اذهب علي. ان كنت تكلمت ليه تنطني. عارف ميني. وان رئيسي في كأنه قال له ان انت مجدف. وإن انت مش له وقف إن كنت تكلمت رديد فاسهد على الرجل اي المسيح الوديع الهادي شنانا دلوقتي وقف يصور يقول للراجل اللي بتلطم وانت بتلطم ليه لعم الراجل بيقول له انت مش إله وبيقول له بأن انت النجدس فلما رد على رئيس الكهنة وقال له انت قلت ان انا ابن الله فالعبد جه لطن المسيح وقال له هكذا تجاوب رئيسكيان قال له لا واقف على الحتة دي احتج فيها انا ابن الله وبدأت ان انا ابن الله ومشي حقك تلطبني لان انا قلت ابن الله لكن قبل كده وبعد كده ثلاثة المسيح في يورو فما قدرت اقول ان يسكت المسيح. المسيحية في اخلوقت العقس في تجاعة بس دي سلام داخلي في القلب لان انا مش عاوزك انت تبقى صغير وخايف الوقت بتاكل في نفسك وتعبان ومتضايق وعملت تشتكي في داخل قلبك ما لما تتعب وتمرض ونقولوا فلان ده جاي تعب ومرض من الاثنين اللي دول اللي كده هو مش كويس ليه لا هذا كده انا عايز اتحمل ادعاءات كده من اجل المسيح ولكن في وقت معين اذا استهاد على الامر ان انا اكون شجاع ليس من اجل ان انا اعتدد بقوتي ولكن اذا ضدك على اسم المسيح انا مستعد اشهد للحق. ومين قال ان اشهادة للحق مش قوة. اشهادة للحق قوة. ومفروض عن المسيح ان يشهد للحق فالإنسان الإتشان بالحقه إنسان قوي مثل إنسان بعيد. ولا أخاف الإنسان. ويهي إتشان من قلب الخوف. إذنه قال أغسطينة ان كنت لا أستهل شيء ولا أخاف شيء. ولا أخاف شيء. وذلك يا حبائي. أوعى تتكر انه بعض المشيخ لبعض بأقصى بردات القوة. لان الانسان اللي يضبط نفسه احسن من يضبط غيره. ادر انت مجير في شركة. ويت تدرب الدرس وتسين واحد يدر وراك وتعمر وتنس. هذا مظهر قوة? لكن اذا كنت انت تحكم نفسك وتضبط نفسك فانت تبقى قوي. شدقني لو ادر تضبط شكرة تبقى قوي. لو ادطر تضبط عينك تبقى قوي. لو ادطر تفجط الغضب في حياتك تبقى قوت. لو عدرت تتحدى عند وقت قوت. لذلك يا ليست ليس في المسيحلة دعوة للخنيابلات بل انها دعوة للشجاعة بقوة المسيح للشجاعة الغير العديد. اما الوصيل كانت فيها نقطة دوارية جدا جدا. جدا. قال احب عزائكم وبركوا لعنيكم وحسنوا اللي مبغضيكم. فطلب مننا ان احنا نحب. فالمحبة اصلا انتكبت في قلبنا من الله. والقلب ده. اذا كانت محبة بشرية هيبقى الحل القلب يحب واحد ويحبش واحد. وممكن يكون ده بس كميسة مرض. يحب جامسة بيتها. لكن اذا كان المحبة من الله شاء الله حيحب الكل. لان كلهم اولاد ربنا. اذا كان في اب يعرف نيز بين الولاد ويبقى محبته بعيثة. لكن اذا كان محبته كاملة. الكل اذا محبه واحد. اذا كان المحبة اللي في قلبانها هي محبة الله ستبقى محبة الكل. والبركة لأن المسيح بطبيعة ومسجر بركة لأنه حمل الله وروح الله سميه. مفروض المسيح في اي مكان يكون بركة هيقابل اللعنة بالبركة. العالم يقدم الناس اللي ما يعرفوش المسيح يقدموا للعالم يعنى والمسيح يقدم للعالم بركة. والمسيح يحتم والعالم يشيء. والاسرار يشيء. اما النقطة الدقيقة اللي عاوزة او اللي يتكلم عنها احد اباكنا ايضا ان انت لما تصل من اجل اللي بيشيء للك نقطة من انت عمق ان انت بتحول المواجهة بدل ما تبقى بينك وبيني الشخص بتبقى بينك وبين ربنا فبدل ما كانت المواجهة بينك وبيني فانت جثناء للقضية للربنا والمواكهة بقت دينك ودير ربنا ولو ربنا قادر ان هو يغير القلب الساعة وانت من ناحيتك اشتريح لان المواكهة مبقاك بيه انسان لكي بقت دين الله اقشلوا لاجل اللذين يسيني لكم ده دهيس جدا لما رتبها في ده وحق دين امر يعني ممكن تقول مش قادر على ممرة واحد مش قادر على ممرة اثنين مش قادر على ممرة ثلاثة لكن ما حجتك سنة واربعة ما حجتك ان انت تصلي من اللي يشيء اليك. ولما يشيء اليك وتصلي اليه الله قادر ان هو يصلى الموضوع فانت اللي ان انت مش قادر تمارس المحبة مع الاخرين هل مارس الصلاة من اجل الاخرين انت مطالب بهذا. ما حجيتك فاني انت هتقوله مش قادر. فمش قادر اتانه. مش قادر احد. مش قادر احسن. لكن مش قادر طلب. لا قادر. وهنا بيحطك ربنا في درجة سبيرة. بيقول لك انا عاوزك تبقى جيد. ويجيز تقنون. اللي وقت يقول يا رب لا تقن لهم هذه الخطوة. فالنقطة دقيقة قديم ما تخليهاش تروح من النقطة ابدا انت بالنيل لما تيجي تصلي اول ناك تفكرهم ما تصليش على مزاجك صلي يا ربنا ما قالك تصلي عنيه قالك من الصلوات المهمة جدا تصل فيها تصل فيها تصل اللي تصلي فيها تصلي بيها وما تصلي اللاساء وليك ما قالك تصلي عشان ولادك اول ناس بتصلي ما قالك تصلي عشان بيدك ما قالك تصلي عشان مشاكلة ما قلتش في المنجيل ما قلتش شو قلت صلّي للذين في المنجيل مثلا لما تخط الخط في الصلوة دا كده دخلت في مواقع مباشرة مع الله واتبط تتلقي مفيش حاجة دا في قلب الانوار في انت بتتلاجه مع الله شخصيا وتحيى عميخة جدا عندما مش عاوزة صارحة كتير لكن عاوزة ممارسة ممارسية مباشرة ببساطة كان اكو فلسه بكل الكلام اللي انا قلته بدون الكلام ده كله فانت تلطف للشخص اللي بتشوفه قليل على اثنين حدوث كلاي المواجهه بقى بينك وبين ربنا هو مش حاجه قال الكلام ده ولا شيء لان انت بتتعامل مع الله شخصيا مش مع هذا الانسان انك احاول احط لها صفات فيه عشان احكم على نفسي انا مسيء ولا غير مسيء قول لي انا اتعمد وبتناول وبصلي وبجي المحتاجين اقول لك جدا جيدا نعم جدا في المسيحية ليه التسانح هل انت انت سانح على قد الانكان اقول لك انشفية اهل في الصفة المسيحية لان التاني قال لعين باين وسنة إن متهيأني سامح، فهذا الفرق بين البلدين أنا سامح، أنا سانس، فحذأ فقط مسيحي، والسبب الثاني في المسيحيين في المحب، المحب ل في القلب من الله، فإذا كنت كرهي في القلب، وده اسمع الآية الصعبة دي اللي بيقولها معلمنا خانة، الذي لم يحب لم يعرف الله. لأن الله محبّة والقلب اللي يتسرد الي عدم المحبّة هو قلب مش بتاع ربنا ما يسكنش فيه الله عزبه بم في بتقول كده الذي لم يحب لم يعرف الله لأن الله محبّة عشان تقول يا عزيزي استفاطين دولة تخلين ينموا فيه زي ما انا قلت في اول الحديث نحن عايزين نجبر لان السكة الدم مفتوحة والإمكانيات كثيرة المسيحة بدانا إمكانيات كبيرة مجدى نجاحة وبعدين كمان بدانا طريق خير محضور الكل وكاملين إذن لو عارف ان انا ممكن اكون سامد فدلوقتي ابتدي نارس الوصول تينجورج التسامح والمحبة تسامح مع الناس الغراجين معك في البيت مع الهاتف مع اخواتك مع اقربك ما كنت في ولازم يكون في محبه لان المحبه هي من الله أما ان احنا السنه برده ما بلاش اخوتها قال الحبيب لا تتعجبوا ان كان العالم يغبطكم ايوه صحيح احنا بنتعجب كان العالم يغبطكم المسيح قال كده. ان كانوا قد ابغضوني فصا يبغضونكم لان انتم تبعي. فمدام انتم تبعي. تبقوا لازم تبقوا زي. قال يوحنى الحبيب قال لا تتعذبوا ان كان العالم يدغضك. اذا انبغضت العالم بالفنيسة. دي علامة صحية للفنيسة. علامة صحية. ويرد العالم على الفنيسة بيعلم غير حي كان كان في بعض العالم الكويته فهي ايه بيعلم احنا موقفنا من العالم موقفنا من العالم مهم جدا وخصوصا لينا احنا في مجتمع اللي عايشين فيه احنا مطالبين بمحبة كل الناس وبالذات غير المسيحين وارجل ان احنا نكون عقلين بالبرجة ان احنا نعيش بمنهجنا الانجيل اولا الاباس بيطالبنا ان احنا نصلي لاجل الرئيس فلازم نصلي من الاجل انت عايزين نكون فيه ازدوار في سخصياتنا فالكليس انتكلم عن احنا نصلي كل الناس او في العمل متظاهر بالمحدة. او في البيت لما نقفل اللبنال نتكلم سلام عاش كده. لا. انا اعرف زي كل مبدأ ليه. كان العالم يزهدكو. اذا هذا بغضا لعالم بطبيعة العالم. لكن ما هو موقف المسيح؟ كنت تربع يا لبا في البيت. او لازم يحضن. ومس جميع يحب لأن المسيح بتاعنا محبة وهو يحب العالم. وأعتقد ان دا سر قوة القرازة في الكنيسة الاولى لان هي كانت مشهونة بالمحبة اللي بيشيء منها. لما قال يا رب لا تقن لهم هذه الخطيئة. دا المسيح للظبط. كان لان ارجوه بنعمة ربنا. ان تكون حياتنا مسيحات في الزواج تكون حياتنا عطلة لما معلش نغلق في البيت بسرعة نلحق بعض ونقول لأ المسيح قاعد نتكلم بالخير على كل النيت ونحب كل النيت لما نقعد في الكنيسة نتكلم من قلبنا من قبل الرئيس والجنج والطراع المشيرين وجيراننا ومداخلنا مخارجنا لما مخارجنا ومداخلنا دولة إن لحن نحتد به المسيح ولينا فلا تتعجب إن كان العالم يضربكم. بالطريقة التي تعيش مسيح قوي. لا من خلالك تعيش جوعا. من الداخل. لا أنت لا تفعل هذه الامور خوفا من الإنسان. ولا تفعل هذه الامور لانك انت ضعيف. بالعكس أنت قوي. لا تفعل هذه هذه الأمور. من دافع داخلي انك ابن لله ومندوب للنسيح على الارض. ومندوب عن وصية الانجيل. والعالم على عاوز يشوف المسيح شايفه عاوز يشوفه فيه فيك. عاوز يشوفه فيك بالاكثر. انا لابس البدلة الكودة بتحتي بل ياسي يقولي عليها ده ابونا ده راجل بتاع ربنا. وذا كلام غلط لأن المسيحية لازم تدام في كل مكان ومالغايت دعوة بشكل البدلة ولا قلد افلاند اصلي راهب متعدد كبير والواقية دي لي مش ليه يعني ليه أبداً المسيح بتاعني عسفة العالم في مرة احضة تكلمي مستغسية عن البغضة مرة احضة بس مرة احضة ما كررها وابتكر قال تبغض مين. قال إن كان واحد يأتي ورائه شعر بحتاطر ولا يبغز اباه وامه وامراته وعيلازه واخوته واخواته حتى نفسه لا يقدر ان يكون يتلمين. دي المرأة الوحيدة اللي كان فيها النسيع عن البغضة. قال ان دي تعطى من حياتك الروحية. تعليق بامراتك وبولادك وبنفسك وخوفك على نفسك وخوفك على جسدك وخوفك على مستقبلك وخوفك وخوفك وخوفك على على الزجاج بتاحت الجيد يسيء لحياتك الروحية. والحقيقة لما تحد تدرس بعامك النعط اللي قالها المسيح من أحب أبا او أبا واخا وزوجة واخت وعالات واخت واخت واخت واخت ونفسك تجد ان كل دولك بابا وماما وامراتي واخواتي وولادي ونفسي هم الجهات اللي بددور حواليها اللي قال من اراد ان يكون وليت وليجا وينت رجاتي فالأبا دي كلهم البيت حتى ساعات واحد يقول لي انا عايز ادمي يبقى ما عاطل ابني لما يديه بقى جبير يبقى هو الابو الولد الكبير ده حتى زمان كان يقولي فلان ده ابو يباش مهند او ابو الدكتور السنين يعني او قابل مثلا كلان كلان دا فهي فيها ده شاكت بقى المحبة اللي قال المسي عليها يخلي بالك من دي مسحيتنا حلوة واضحة لانها بتعالج الناس في عمقها من داخل بتقول لك من العملية اللي فعطل دي عشان كده حاوت قطع الرباطات دي ان كان احد يأتي وراءه ولا يبرد دولك حتى نفسه لأن يدور كلاهن حوالين الذات ويخلي العلاقات بتاعاتك ومعاهم علاقات من خلال المسيح لأن تحدى ابنك ان يكون مسيح وقال له كده تحدى امراضك في كل نفسه نفسك ان انت تكون للمسيح ويستحدى ذاتك في ذاتك يعني تبتدى قدير مرة الوحيدة الكنس يعني البعضة فالمسيح بيبني الحوامل الذاخل شو بقى الدينة بخاتنا عظيمة وقوية وكيفة وفتح المجال قدامنا نحن كن قدسين وبلا لون عشان كده رسول لما بيتكلم عن المحبة بيقول السابق فيها لتكن المحبة من قلب طاهر بشدة واتكلت في كورانك 13 الرسالة القولة كلام جميل عن المحبة قال ان كان ليه الايمان حتى انقر الجدال ولكن إن ليش اعمال محبة ثلاثة وانتفع فعمل المحبة مهم جدا اهمه ان انا قدل الجبل عند المسيح وبعدين يتكلم على الالسنة الناس اللي بيعملوا النوم الديتين بتتكلموا في وبتحل عليهم الروحة قال ان كنت اتكلم بالسنة الملائكة والناس ولكن ليس لي محبة خلاص ما انتفق فيه وبعدين يتكلم على المواهب في الكليسة الجد للمواهب الروحية كل موايب ده تخدمه واتسلم وتعمل حاجات كوي تكتير ولكن اريكم طريق افضل ايه هو الطريق الافضل هل ان كنت اتكلم بقى لسنة الناس والميالك ولكن لا يسألون محبة فلسا انتفق شايف ففيه طريق افضل من الموايب ومن التكلم بالالسل ومن كل حاجة اللي هو المحبة فالمحبة هي الله فاللوصل لعمق المحبة وده يوصل لعمقرب ربنا. أي انا عاوز اعرف ربنا كويس وعند احبه كتير. أنت دي نبي يا مثل ما حبتيه وما هويبس ما حبتيه وتدي معرفتك لربنا تكبر. لأن من كان الذي لا يحب أخيه لم يعرف الله، لا الله محبه ولا من مجدين